فيحتاج يحتاج إلى من يبدأ يكرر قوله هو الله أحد فيكرر أمام وراء قوله هو الله أحد قوله هو الله أحد قوله هو الله أحد, قوله هو الله أحد قوله هكذا فهو يستغرق وقتا طويلا في تعليمه ويحتاج إلى تفرغ له وصفاء ذهن ويعني وقت مناسب أقبل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه الرجل الأحمق أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه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 قال أخرج معكم وإن كنت كفيفا اصلي بكم وافتيكم فلما خرجوا وصلوا الى هناك قال اريد ان اشارك في المعركه قال تشارك في المعركه وانت كفيف البصر قال اليسم تحتاجون إلى رجل يحمل الرايه قالوا قال انا احمل الرايه اللي يحمل الرايه لن يقاتل انا احمل الرايه فاصر عليهم حتى اوقفوه في نصف الجيش وحمل الرايه غرسها على الارض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 لم يلتفت إليه وأكمل كلامه معهم وكأنه يقول طيب أنت من أصحابي ومن أحبابي وأنت بين يدي إذا شئت أن أعلمك في وقت آخر أنا الآن مشغول بهؤلاء لكنهم ما شرح له لانشغاله بهم فأعاد عليه يا رسول الله علمني من معلمك الله يا رسول الله علمني من معلمك الله فظهر الضيق على وجهه عليه الصلاه والسلام هو بشر ظهرت معالم الضيق لكن هذه المعالم لم يراها عبد الله بن أم مكتوم لأنه أعمى